وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِنُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَقْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا ليتما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم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 فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدار.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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا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 ومن يطع الله والرسول فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم مِنَ النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلمَّا كُتِب عليهم القتال إذا فرقوا منهم يخشون الناس قشة الله أو أشد قشة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 مَن يَشْفَع شَفَاعَة حَسَنَة يَكُل لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَاعَة سَيَأَتِيَ يَكُل كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ عَنْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 وَالْدُّوَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا